ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يعني اي محمد نجي ونفلا حتى خود هالي تبين تبين فلا حتى تدين ختيلي تبى جهي تبى فلا الديب بنى توومبت ما جي او تشتى وان رازيت كتب اه سلا هنددى او رزي بن اه تشتانك هكرتو خذي خشوعي جسمك بل تبرا الهند بيتن خدشت روس قل هدى الله هو الهدى يعني أي محمد بيجوان. عندك هنديك هدايتو او هدايا او تشتي تعالى على ديار كري او ديار كبنو درست او حكم درست و جوار القصر كتاب خدبك دي يحق ديار بيتن الشينا حق دي ديار بيتن كيش كخل كبحشتي لش كخل كاقي و اتبعت اهواءهم يعني اي محمد هكرتو البيب جولة وانبشي جولة الفلوجه هي بعد الذي جاءك من العلم مشتي افعل مبوتهاتي وافظاني نهام ومبوتحالي وان سارو باري وانب ديار من اخبارت وانبوتا قوتي هكرتو بك يا مشتي ذخرك ما لك من الله من ولي ولا نصير شنخده بوتات شوالي نابن يعني شو لتبريفة بب كسك نابتا شو لتبريفة بب ولا نصير في وسط 4 كار لكن عذاب أخو تعالوا هاتته هسك نشرت عذاب أخو بشتبك